غدا يجاب الدعاء ويستهل اللقاء غدا يكون الشفاء طيرا يردد لحنا طيرا يردد لحنا غدا يجاب الدعاء ويستهل اللقاء غدا يكون الشفاء طيرا يردد لحنا طيرا يردد لحنا